لما <تصفيق> دعاني ربي اللي تعاني أنا عندي سلام عندي لك أفراه لما دعاني ربي اللي تعالى رتى أنا عندي سلام. عندي لك أفراح ما للهم يسودك ربي يحني عودك ما للهم يسودك ليبي يحني عودك خلني أمسك مسيك بفلاح وما سيك بفلاح لما سمعت صوت قلت له يا ربي كيف بدنا دي على ما سمعت صوت، قلت له يا ربي كيف النادي علي وانا مش طائق زنبي اللي دمي طهار من كل قلبي ساعتها تلت وانت لا الروح لما سمعت كلامه وشوفت الجروح قلبي وانت لما سمعت كلامهم وشوفت الجرو يا ربي بحبك وعيش لك سلم لك وسلم لك أمري وسلم لك أمري بسم الله أبو الإبن والروح القدس إلهنا واحد آمين. يا ربنا يسوع المسيح من أعماق أعماق قلوبنا يا رب نشكرك نشكرك يا رب من أجل وعودك ومن أجل محبتك نشكرك يا رب يسوع لأنك الآن انت حاضر في وسطنا مالق الكل فرح مالق الكل حب نشكرك يا رب من أجل الوقت الجميل اللي احنا قضناه معك النهاردة يا رب نشكرك يا رب يسوع لأنك حاضر الآن في وسطنا وإحنا الغير يا رب مستحقين أن تكون في وسطنا إحنا يا رب متعشمين فيك يا رب أن تيجي تيجي تحط إيدك على كل واحد واحدة وقف قدامك تيجي يا رب وتبدأ معانا بداية جديدة هنبطل نبص للوارى يا رب ونمتد إلى ما هو قدام يا رب ما تخليش عيننا يا رب تسيب صليبك أبدا بل تكون يا رب دائم معانا وحاطة عينك علينا حتى نقل نزغنا وفسدنا فهنرجع ونعوزك يا رب حتى ما كانت الخطية سائدة علينا ومسكة فينا أنا برضو هقوم وارجع لك لأنني مليش غيرك دي انت بويا انت بويا لما ليش غيرك يا رب هروح لمين غيرك يا رب وانت عندك الحنان كله عندك الحب انت يا رب الحب الحقيقي فعلا اللي بدور عليه يا ربي انت سبت التسعة وتسعين خروف ودورت علي أنا الخاطئ ارجوك دور علي دور علي دور على كل واحد واقف قدامك يا رب نقلنا بعيدنا عنك أرجوك يا رب الهاتنا ليك يا رب أرجوك ساعدنا واسندنا ما تخليناش أبدا يا رب نشلت بعيد عنك وانشلتنا يا رب وقعنا في الخطية انت عارف يا رب تقدر تجيبنا ازاي انت عارف يا رب الطرق اللي احنا بنسلكها انت خليك ماشي معنا يا رب في المنحنيات يا رب تشيلنا. في الدقائق يا رب تكون معانا فرح ولادك يا رب اللي وقفين قدامك بارك يا رب خدمتنا بارك يا رب خدامك بارك يا رب مقدومينك نصلي يا رب من أجل اخواتي وأخواتي يا رب اللي جوش النهاردة انت قادر تجيبهم المرة اللي جاي يا رب انت عارف ظروفهم حتى إن كانوا يا رب ما بيحبوش الاجتماع انت اللي قادر يا رب تخليهم يحبوا وجودك يا رب قادر يا رب تجيبهم قادر يا رب تبحث عنهم وقدر يا رب تجيبهم أمين يا رب تعالى احنا بنشكر كتير جدا حضور أبونا أبا نوب النهاردة بنشكره من أجل الكلمة الحلوة اللي ألهمنا أشكرك يا رب لأنك بتتكلم على لسانه أشكرك يا رب لأنك فتحت قلوب كتير النهاردة يا رب علشان تسمع كلمتك وتسمع يا رب الصلاة وتسمع يا ربي لكل يا رب صلاة اترفعت إليك الآن يا رب يسوع استجيب يا رب استجيب احنا مناش غيرك احتضننا يا رب وما تخليش حد يشمت فينا حتى يا رب نسيبنا اجتماعك دلوقتي ونزلنا للعالم أرجوك ما تسيبناش ما تسيبناش الخطية ما تسيبناش يا رب نعمل الخطية اللي تبعدنا عنك أرجوك يا رب افتح ملكوتك لينا أرجوك يا رب ما تضيعش الملكوت أبدا مننا اكسب كل نفس قدامك يا رب الملكوتك أرجوك يا رب في الأول والآخر يقولك يا رب يا رب ادينا ملكوتك أرجوك يا رب يا المسيح احفظنا يا رب باسمه احفظ ولادك الواقفين قدامك كل واحد باسمه كل واحد باسمه احفظ كنيستك يا رب من كل التجارب احفظنا يا رب من ألعيب ابليس ومن تجاربه أرجوك يا رب احفظنا احفظ خدمة أبونا ابنوب واديله قوة ومعونة وسند يا رب من عندك اديله يا رب قوة كلمة واديله يا رب في خدمته وجعله يكون سر بركة في الكنيسة أرجوك يا رب نصلي من أجل أخوات الخدام إخواتي الخدمات إخواتي يا رب المقدومين كل واحد باسمه وقف قدامك حاضر وغائب يا رب أرجوك يا رب كن معاه واسكره قدامك يا رب باسمه لاجل لخاطر أمك العذراء مريم جميع القدسين يزين أردوكها منذ البد أرجوك اسمعنا يا رب يسوع المسيح لك كل مجد كرامة امين. شهوات ال اسمع سوراخي وانكزني حبو من قلبي من قلبي God okay. دار نظري احفظ اوقاتي وحبي احفظ وعدك امشي خلفك مهنا وعدك <تصفيق> امسي خلفا Oh. Hey, boy. de mi rohin الاب والابن والروح القدس إله واحد أمين رب يسوع المسيح نشكرك جدا يا رب لأجل حبك اللي بتعلنه لينا نشكرك لأنك دعيتنا ربنا عشان ندخل معاك في علاقة حب نشكرك رب لأنك فاتح لينا درعاتك بتنادي على كل واحد واحدة فينا بتقول لنا تعال واقترب مني تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال تعالوا إلي جميع الجياع والعطاش إلى البر ادينا ربنا نحبك من كل القلب من كل الفكر من كل القدرة ادينا ربنا يبقى حديثنا معاك هو حديث حب لقانا معاك هو لقاء حب تواجدنا في بيتك ربنا هو تواجد الحب عايزيننا عايزين حبك ربنا رجوع علمني ازاي احبك قبل ما تعلمني اصلي وتعلمني اجاهد علمني احبك عشان كل الحاجات دي تكون في دائرة الحب حط ايدك على ولادك وبناتك اللي قدامك يا رب قدس اجساتنا ليك ادينا نقدم لك اجساتنا هدية زبيحة حية مرضية ادينا نقدم لك الوبنا ناقية ربنا مخسولة بدمك ادينا نقدم لك أفكار يا ربنا كلها تسبح فيك وتتأمل فيك وتتأمل في عملك افتح عينينا عشان نشوفك يا رب افتح ودن عشان تسمع صوتك وتميزه ادينا قوة ربنا عشان نلمسك ونمسك بإيدك ونتبعك ادينا قوة ربنا عشان نقول زي ما قال معلمنا بولس الرسول منسى سيفصلني عن محبة المسيح يا رب ما تسمحش ان حاجة تاخدني منك ولا تفصلني عنك ما تسمحش ان حاجة ربنا تشغل عناية ولا قلبي ولا فكري غيرك انت يا رب أذكر الموجودين واللي ما قدرواش يجو أذكر ربنا الخدام والخدمات أذكر عملك في الكنيسة بقوة في هذه الأيام أذكر البعاد عنك يا ربنا أذكر اللي ضل داهوا رجحهم لحضنك أذكر المقيدين يا ربنا والمربوطين بخطايا وعادات وشهوات قادر أنت تغير وتحرر وتقدس عشان نكون لي كلنا ربنا أمة مقدسة وشعب مبرر أذكر اللي ما ربنا أذكر قصرنا وبيوتنا أذكر السنة الجديدة يا رب الدين نبتدي معاك الدين نتبعك بكل قلوبنا. اذكر كل اللي امرون في صلواتنا قدامك رب من اجل حبك من اجل اسمك القدوس المبارك لدعي علينا من اجل دمك اللي سفكته على عود الصليب اجل شفاعت وصلاة ستنا وامنا الطهرة العذراء من نور مريم ورئيس الملك جيل جي مخايل الشهيد العظيمة لجرجس الشهيد ماريمينة وشهيد امانو والبابا كرولوس قديسة ابو مقار اجل سحابة الشهود المحيطة بينا يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك اخفر لنا رب خطينا لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزل أبد أمين اللهم جعلنا مستحقين نقول بالشكر أبان الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنب، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة تدروح القدس فلتكن مع جماعكم امدوا بالسلام سلام رب مع جماعكم تايش وتعملوا اجتماعات تايش تصلي